من آياته وَمِنْ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتقاؤكم من فضله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 الَّذِي يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ